ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي مِن من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم